وَبَنِينَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ شِدَادَ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُؤْصِرَاتِ مَا أَنْفَجَجَ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبْبًا وَنَبَاتًا وجنات الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا جَهَنَّمَ جهنم كانت مرصادا للطاغين لَا لابتين فيها أحقابا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 117. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فاذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا